يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم الله واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانه وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما وهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإلى ما أنزل سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يرَكم من أحدٍ ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا ي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو